الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ضمن دروس التفسير وتفسير صورة النساء نبدأ بدرس جديد يقول الله تبارك وتعالى ألم ترأ إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تظلوا السبيل والله أعلم بعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة أنهم يشترون الضلالة بالهدى ويعرضون عما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ويتركون ما بأيديهم من العلم على الأنبياء الأولين في صفة محمد صلى الله عليه وسلم ليشتروا به ثمنا قليلا من حطام الدنيا انتهى كلامه قوله ألم ترى الاستفهام للتقرير أي يقرر الله سبحانه وتعالى على وجه المشاهدة والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون لكل من يتوجه له الخطاب ألم ترى إلى الذين أوتوا أي أعطوا نصيبا أي حظا من الكتاب اليهود وإن كان تطلق هذه اليهود والنصارى لأنهم يعطوا الكتاب لكن الأغلب إن هذه الصفة التي نتحدث عنها أو تتحدث عنها الآيات غالبا موجودة أين في اليهود ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أن المراد هنا اليهود الذين أوتوا نصيبا من الكتاب هم اليهود قال ويدل لذلك أمور أولا ما بعد الآية أنه قال من الذين هادوا وهو متعلق بهذه الآية ثانيا روية أنها نزلت في حبرين من أحبار اليهود ثالثا أن عداوة اليهود كانت أكثر من عداوة النصارى بنص القرآن فكانت إحالة هذا المعنى على اليهود أولى نعم ألم ترى إلى الذين أُوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضل السبيل يشترون الضلالة أي كما جاء في أي أخرى بالهدى قال تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين يشترون الضلالة أي يختارون الضلالة فما هي الضلاله التي اختاروها صفة النبي صلى الله عليه وسلم كتمان العلم من ذلك صفة النبي صلى الله عليه وسلم فكذبوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وكتموا صفته الموجودة في التوراة يشترون الضلالة بالهدى الهدى هو نشر ما في كتبهم من العلم وفي وما في ذلك من صفة النبي صلى الله عليه وسلم والبشارة به وأنه يجب أن يتبع عليه الصلاة والسلام يشترون الضلاله عبر بماذا بالشراء ومعلوم أن الذي يشتري الشيء يشتريه رغبة صح ويسعى إليها ولذلك قال يشترون اي يخترون لكنه عبر بهذا لان المشتري طالب طالب راغب في السلعه فكان هؤلاء والعياذ بالله طالبون راغبون في الضلاله بمنزله المشتري يقول السعد رحمه الله قوله تعالى يشترون الضلاله اي يحبونها محبه عظيمه ويؤثرونها إيثار من يبذل المال الكثير في طلب ما يحبه فيؤثرون الضلال على الهدى والكفر على الإيمان والشقاء على السعادة يقول الشوكاي رحمه الله قوله تعالى يشترون المراد بالاشتراء الاستبدال والمعنى أن اليهود استبدلوا الضلالة وهي البقاء على اليهودية بعد وضوح الحجة على صحة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يشترون الضلالة اختاروا الضلالة واختاروا الكفر واختاروا البقاء على اليهودية على الهدى وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ونشر ما في كتبهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وكما تعلمون أنه مر معنا مرارا وتكرارا في صورة البقرة والنساء ما هو السبب؟ مر معنا ويشترون بآياته ثمنا قليلا يشتروا بثمنا قليلا فمن أجل حب الدنيا والمكانة والمنزلة خوفا من أن تذهب رياساتهم ومكانتهم وما يأخذون من الأممال كفروا وكتموا وكتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا أيها الأخوة خطر فتنة الدنيا والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من فتنة الدنيا لأن الدنيا فتنة المكان والمنزل والمحمدة والمال وغير ذلك فهؤلاء اليهود أحبار اليهود يعلمون صفة النبي صلى الله عليه وسلم لكن خافوا أن تذهب مكانتهم وخافوا أن تذهب رئاساتهم وما يأخذون من الاموال فكتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا خطر طلب المحمدة وفي هذا خطر طلب المال وفتنة الدنيا نسأل الله السلامة وقد ذكر المعلم رحمه الله وهذه ذكرناه في سورة البقرة أن من موانع الهداية أن يكون للإنسان في الباطل شهرة ومكانة ومنزلة فيخاف أن يقول الحق لأنه إذا قال الحق ربما تذهب مكانته ربما ما يعظم عند الأمراء ما يعظم عند الأغنياء ما يقدم عند فلان وفلان حينما يقول هذا حرام أو هذا حرام وغيرها فيترك الحق صلى الله عليه وهذا من اتباع أو من تقليد اليهود ولذلك قال سفيان بن عيينة من ظل من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن ظل من عبادنا ففيه شبه من النصارى وهل الإنسان يستعيد من طريقة اليهود أم لا؟ نعم لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أننا سنتبع اليهود حد والقدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلناه والواقع أكبر دليل كتم العلم وطلبة وطلبة الدنيا بماذا بالعلم وأصبحت الدنيا الآن تطلب بالعلم العلم والدروس وحفظ القرآن وغيرها تطلب وتطلب من أجل الحصول على شهادة أو مال دنيوي أو شهرة أو غيرها فهؤلاء يشترون الضلالة ولذلك على المسلم أن يحذر كل الحذر وعليه أن يستعيذ من فتنة الدنيا وكما تعلمون أن أخطر شيء على دين الشخص الشرف والمال كما في حديث ماذا إباني عن الشرف وطلب المحمده والمال فإن الإنسان ربما يبحث عن المال ويبحث عن المكانة فيكتم العلم ولذلك كما مر معنا في البقرة أن كاتم العلم ملعون ملعون لأنه كتم العلم الذي فيه سعادة البشرية لانه لا سعادة البشرية إلا بدين الله تبارك وتعالى فينبغي على المسلم أن يعرف صفات اليهود وأن يتجنبها وبالذات في كتم العلم والبخل بالعلم والبخل بالمال كما مر معنا ولذلك قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ماذا قال بعدها غير المغضوب عليهم ولا الضالين لماذا لأن اليهود غضب عليهم لأنهم عرفوا الحق عرفوا الحق ويعلمون بالحق ولم يعملوا به وكتموه والنصارى عن جهل فهؤلاء أعطوا نصيبا من الكتاب هل نستفيد من الآية وإن كانت ستأتي بالفوائد أن أناس يعطون علم ولا ينتفعون به لا كثير جدا والواقع أكبر دليل بل في آخر الزمان يصبح العلم وسيلة وسيلة لماذا للأغراض الدنيوية للأغراض الدنيوية ويشتروا بآياتي ثمنا قليلا ذكرنا نحن في سورة البقرة لماذا قال ثمنا قليلا ولم يحدد هذا الثمن من يجيب يشمل قال فيما أذكر أنه بن عاشور رحمه الله لأن الذين يطلبون الدنيا أنواع منهم من يطلب بالعلم الشهرة ومنهم من يطلب المال ومنهم من يطلب المكانة ومنهم فلذلك قال ثمنا قليلا بعضهم هكذا وبعضهم هكذا وبعضهم هكذا وبعضهم هكذا ولذلك الإنسان يكتم العلم لأمرين طلب الدنيا الخوف من الناس كما في سورة المائدة ولا تشتروا بأيات وأخشون ولا تخشوهم واخشو فلا تخشوهم واخشوون يشترون الضلاله هؤلاء يختارون الضلاله على متاع زائل ولذلك ليس هناك أفضل للعالم الذي يريد ما عند الله أنه بين الحين والأخرى أن يتأمل وأن يبحث وأن يقرأ كثيرا عن حقاره الدنيا وأن زوال الدنيا ويعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استعاذى من فتنة الدنيا يشترون الضلال وليس ذلك فقط ويريدون أن تظلوا السبيل أن يجتهدوا في اضلالكم وهذا أقبح شيء ضلال وسعي في الأضلال اي يودون لو تكفرون بما أنزل عليكم أيها المؤمنون وتتركون ما أنتم عليه من الهدى والعلم النافع قال تعالى كما في موضع آخر ود لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء وقال تعالى ود ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر وقال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين ويريدون أن تضلوا السبيل هؤلاء قل هؤلأ كثير في موضع آخر بينا ذلك في هذه الآية بين السبب لا لكن في آية أخرى بين السبب الحامل الحامل لهم على ذلك وهو الحسد كما في سورة البقرة قال الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ويريدون أن تضلوا السبيل هل بعد ذلك يأتي إنسان ويقول اليهود اصدقاؤنا هم يريدون لنا الخير هم جاءوا بهذه الأمور لمصلحتنا أبدا ليس بعد كلام الله كلام فهم أعداء ولا يمكن أن يقوم بعمل إلا ما فيه مضرة علينا. سأعطيك مثال صغير حتى لا حتى لا نستطرد حقوق الإنسان أو ما تسمى بحقوق الإنسان معروفة مشهورة والدول الغربية هل سمعتم مرة من المرات قالت هم يتكلمون مثلًا السعودي أو دول الخليج يتكلمون هل سمعتم مرة من المرات قالت هم يقولون نحن نريد الحرص عليكم صح ولا حقوق الإنسان هل سمعتم مرة من المرات قالت لماذا هذه الدول ما عندها شركات لماذا هذه الدول ما عندها مدرعات وتقدم وشركات هل سمعتم ذلك أبدا لكنهم يدندنون حول المرأة وبأسلوب آخر المواضيع التي فيها إفساد صح ولا صح أنتم تقولون حقوق الإنسان ونحن في حقوق الإنسان ونحن يهمنا حقوق الإنسان ويهمنا حقوق المرأة جميل جدا لماذا لا تتكلمون عن المسجونين في هذه الدول صح لماذا لا تتكلمون عن هذه الدول لماذا ما فيها مصانع لماذا ما فيها مدرعات لماذا هذه الدول ما تتقدم صناعيا ما تتقدم علميا صح يتكلمون عن ذلك أبدا يتكلمون عن مواضيع محددة الهدف واضح منها الفساد لماذا المرأة لا تشارك الرجل لماذا المرأة لا تخرج لماذا المرأة لا تسوق هكذا يعني المسألة واضحة لا تحتاج والله لا تحتاج إلى تفكير ما تكلموا عن المسجونين ما تكلموا عن البطالة ما تكلموا عن لماذا هذه الدول لا يوجد فيها مصانع لماذا لا يوجد فيها النووي لماذا لا تتقدم علميا أبداً مواضيع معينة هم هالكتاب يعرفون أن المرأة والشراب إفساد للمجتمع ولذلك تجد أن أمريكا الغرب إذا دخلت دولة من الدول مباشرة تدخل الدشوش المحرمة والقنوات المحرمة والأمور المحرمة لماذا؟ لأنها تعلم كما قال ذلك اليهودي قال امرأة وكأس خمر تفعل في الأمة المحمدية وفي شبابها أكثر ما تفعله من ألف مدرعها ودباب والأمر واضح جدا لكن من أعمل الله بصيرته يجعل ذلك انظر حقوق الإنسان وحقوق الإنسان ويتكلمون عن موضوع واحد أبداً وهو الموضوع أصلاً يعني الدولة قائمة به أعظم قيام لكن ماذا هدفهم؟ إفساد المجتمع والأياذ بالله واضح المسألة والله لا تحتاج إلى تفكير فقط موضوع المرأة لماذا لا تشارك الرجل؟ لماذا لا تخرج؟ نحن يهمنا حقوق الإنسان يهمنا حقوق المرأة طيب والمسجونين لماذا لا تتكلمون عن تقدم هذه الدول صناعيا وعلميا واقتصاديا لا نعم. ثم يأتي بعد ذلك أناس يذهبون يتعلمون عندهم أو يمدحونهم وهم أصدقاؤنا وهم وهمهم هم أعداؤنا في كما في نص القرآن والسنة الصحيحة ويريدون إفسادنا إذن ويريدون أن تظل السبيل لا كلام بعد كلام الله ولا كلام لأي شخص بعد ذلك أن يقول هم أصدقاء لنا ونريد أن نصادقهم ويريدون الخير لنا بل يريدون الشر لنا والله كما قال أحد العلماء لو بإمكانهم أن يمنعوا عنكم قطرة المطر لمنعوها والواقع أكبر دليل فهم يقتلون المسلمين في كل مكان وإذا صارت أمر على النصارى أو شيء قامت الدول الغربية ومنعت ذلك والموضوع واضح لا يحتاج إلا من طمس الله إلا من طمس الله بصيرته ويريدون أن تضل السبيل تدعم القنوات الخبيثة والمجلات الفاسدة تصل حتى إلى القرى القرى في أعلى الجبال تصل المجلات الفاسدة والقنوات الخبيثة وينشرون الفساد بأنواعه وبأشكاله في كل مكان. ويريدون أن تظلوا السبيل. والله أعلم بأعدائكم. أي ويحذركم منهم. فيجب أن تخافوا هؤلاء الأعداء. لماذا؟ لأن الله عز وجل أعلم. فأعلمنا أن اليهود والنصارى وأن الكفار أعداء لنا أولئك أعداء. فالله عز وجل أعلم بذلك. وكفى بالله وليا أي لمن لجأ إليه وكفى بالله نصيرا أي لمن استنصره فلماذا تجعل الكفر أوليانك ولماذا تنتصر بغير بغير الله عز وجل فالله عز وجل كاف كاف من استنصره ومن لجأ إليه ومن رجع إليه قال الشوكاني فاكتفوا بولايته ونصره ولا تتولوا غيره ولا تستنصروا وقال السعدي وكفى بالله نصيرا ينصرهم على أعدائهم ويبين لهم ما يحذرون منهم ويعينهم عليهم فولايته تعالى فيها حصول الخير ونصره فيه زوال الشر من فوائد الآيتين أن من الناس من يؤتى العلم لكن لا ينتفع به والسؤال هنا قليل أو كثير كثير وبالذات في هذا الزمان فينبغي علينا أن نستعيذ من علم لا ينفع وأنا أوصي من يسمعني عبر الموقع أو هنا كتيب للعلامة بالرجب فضل علم السلف على الخلف كتاب عظيم كتاب رائع كتاب جميل كتاب من أروع أروع الكتيبات كتيب صغير ما زال العلماء ينصحون بقراءته ذكر فيها صفات العلم النافع وأتى بكلام جميل والإمام ابن رجب رحمه الله هو صاحب كتاب جامع لوم الحكم لا يخفى على شخص أنصحوا بقراءته وكنت اريد أن أأتي به لكن خشيت أن الدرس يطول لكن إن شاء الله يكون له في موضع آخر ونذكر فوائد العلم النافع أو كيف يعرف العلم النافع من غير العلم النافع العلم النافع يكسر الشخص وينشغل بالعلم ويؤدي يؤدي للخشوع والذل والانكسار لله تبارك وتعالى، ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع كما في حديث زيد بن أرقم عند مسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع صلى الله عليه وسلم. الذي يكون للرياء أو للشهرة أو للسمعة أو من أجل المال أو المنصب أو غيرها من حظوظ الدنيا من فواد الآيات أن من لم ينتفع بعلمه فهو شبيه باليهود نسال الله السلام نعوذ بالله غير المغضوب عليهم ولا الضال من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن صفات اليهود البخل بالعلم وكتم العلم والبخل بالمال إلى غير ذلك التي مرت معنا في البقرة ومن فواد الآيات الحذر من فتنة الدنيا من أين؟ نأخذها أن هؤلاء لماذا كتموا العلم واشتروا الضلالة بالهدى لماذا من أجل الدنيا خوفا من أن تذهب مكانتهم مفادي الآيات خطر الرياء وطلب المحمدة والمنصب فإن اليهود منعهم من قبول الحق خوفا من أن تذهب مكانتهم ولذلك كما ذكرنا في الشرح أن من عوامل أو من أسباب عدم الهداية أن يكون للإنسان في الباطل شهرة ومكانة فيخشى إن قال كلمة الحق أن, ماذا؟ أن تنزل مكانته كما الإنسان أحيانا يقول لا أستطيع أن يقول في المجلس هذا حرام قد يغضب فلان وقد يغضب فلان فما بالك باليهود وأحبار اليهود أتباعهم ملايين ملايين وملايين فيخشى أن تذهب منزلته لكن هذا قل التوفيق لو علم أن المنزل عند الله عز وجل أنا أسألكم هذا اليهود الذي خاف على منزلته بقي بقي مات مات لكن لو آمن استفاد في الدنيا والآخر لكن الهداية بيد الله تبارك وتعالى ومن فوائد الآيات التحذير من اليهود وغيرهم من الكفار وأن وأنهم يريدون ماذا لا يريدون لنا الخير أبدا كما جاء في آيات كثيرة ومن فوائد الآيات إثبات علم الله تعالى ومن فوائد الآيات كمال علم الله تبارك وتعالى وفيها تهديد للمشركين وفيها الثناء على الله عز وجل بالكفاية وفق الله الجميع لمن يحبه ويرضاه ونسأل الله عز وجل يرزقنا علما نافعا ونعوذ بالله من علم لا ينفع والله تبارك وتعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد